وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا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 للطاغين مأبا، لا بيتين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميم وغسقا، جزاؤه وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا